الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ش ر ي ع ة ح ي ة ت ص ف القلب وتهذب السلوك وترقى بالوجدان وهي ليست ح ب ي س ة الجدران وليست مجرد فلسفات ن ظ ر ي ة أ و مجرد معارف و ج د ا ن ي ة ينزوي بها صاحبها إ ن م ا هي قضايا ح ي ة ط ر ع ا ل ع ق ي د ة وتنفذ هذه ا ل ع ق ي د ة من خلال السلوك ومن خلال التصورات ا ل ص ح ي ح ة ليكون السلوك القويم وفق هابيات الشرع وهابيات الاعتقاد الصحيح وفي منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ضمن الحروي ا ومن بعده ابن القيم م ن ز ل ة ا ل أ د ب باعتبارها من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ولعل السؤال المباشر ما ع ل ا ق ة ا ل ع ب ا د ة بالمفهوم الذي نفهمه في إ ط ا ر ضيق مع م ن ز ل ة ا ل أ د ب والحديث عن إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين حديث عن المقامات ا ل إ ي م ا ن ي ة كما مضى وحديث عن ت ز ك ي ة النفس وتطهيرها فما ع ل ا ق ة ا ل أ د ب ب إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ا ل أ د ب في ا ل ل غ ة يعني اجتماع ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى بعضها ومن ثم جاءت إ ط ل ا ق ا ت ا ل ك ل م ة على كثير من المعاني فمثلا إ ذ ا اجتمعت ا ل أ ل ف ا ظ وتراصت العبارات على نسق بديع سمي ذلك أ د ب ا شعرا أ و نسرا فهو ضرب من ضروب ا ل أ د ب وكذلك إ ذ ا اجتمع الطعام وتعددت صنوفه وتلمت واجتمعت سميت م أ د ب ه والادب يعني اجتماع خصال الخير في المرء المفهوم السائد عند الناس أ ن ا ل أ د ب يرتبط بحسن الخلق ولكنه يختلف عن حسن الخلق والدليل على هذا الاطلاق أ ن ه م إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يذموا أ و أن يقضحوا في أ ح د يقولون أ ن ه قليل ا ل أ د ب أ و عديم ا ل أ د ب ويقصدون بذلك معنى معين لكن حسن الخلق مكارم من ا ل أ خ ل ا ق و س ج ي ة ل ل إ ن س ا ن يسير عليها أ م ا علم ا ل أ د ب الشرعي كما قال ابن القيم رحمه الله معرفا له علم إ ص ل ا ح الخطاب و ص ي ا ن ة ا ل أ ل ف ا ظ من الخلل والزلل و ا ل خ ط أ ليقع اللفظ مواقعه فاختيار اللفظ وانتقائه واجتماع خ ص ا ل الخير في ا ل إ ن س ا ن هو ا ل أ د ب الشرعي الذي نرومه ونطلبه من خلال منزله ة الأدب بدأ ابن بدأ القيم م ر ح الادب ل ه يحدث عن ل أ بأن أول الأدب الأدب مع الله وذلك بتضحير الباطن وبتضحيح أول وذلك الله الإرادة مع و ب ت ص ف ي ة ا ل ن ي ة و ب ت ج ر ي ل القصد وبعدم الالتفات إ ل ى المخلوق فالتفات القلب إ ل ى المخلوق تعلقا به سوء أدب مع ادب ل ل كل الشريعة تقوم على ل ه هنا ومن تقوم ا أ فالطهارة نوع مع ن ن أ و ا الله أ د يدعو ب إ ى الرقي والنظافة ا ل و ت ط ي ر وتطهرت لتبقى الله وأنت قد تنظفت قد معنى قبل أ ن تتطهر ح س ا ب وكذلك كل ما في الشرح من ص ل ا ة تتم ب أ د ب تام وبخضوع وخشوع لله ا ل كبير ولذلك من اختلاف الشيطان من ص ل ا ة العبد ان يتلفت ببصره وذاك تلك اختلافه يختلسها الشيطان من ص ل ا ة العبد فنظرك إ ل ى م و ا ب ع السجود تدللا وتادبا هو ضرب من ضروب ا ل أ د ب مع الله عز وجل و أ خ ط ر من ذلك التفات القلب إ ل ى غير الله إ ذ ا كان التفات البصر في ا ل ص ل ا ة نصيب الشيطان فاكبر نصيب, الشيط... أكبر نصيب للشيطان في ع ب و د ي ة العقل أ ن ينصرف القلب و أ ن يلتفت إ ل ى غير الله طلبا وطمعا و ا ل إ ن س ا ن المسلم ينزه باطنه عن هذه الدروب وعن هذا التفات ا المشيم لكن ا ل أ د ب مع الله أ ج ل ما في أ د ب ا ل أ ن ب ي ا ء الذين ت أ د ب و ا مع الله في إ ر ا د ا ت ه م م ا ص د و ت أ د ب و ا مع الله في أ ل ف ا ظ ه م و ا خ ت ي ا ر ا ت ه م فكان أ د ب ا راقيا ت أ م ل أ د ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما قال و إ ذ ا مرضت فهو يشفين نسب الشفاء إ ل ى الله ونسب المرض إ ل ى نفسه بالرغم من أ ن ه كل من عند الله لكن ا ل ت أ د ب له حاله فاختيار اللفظ في الكلام عن الله ينبغي أ ن يكون دقيقا وهذا من مواقع الادب ومثله قول مؤمن الجن وانا وأن لا, وأن لا ندري أ ش ر أ ر ي د بمن في ا ل أ ر ض فجعل الشر قد نسب إ ل ى المجهول أ ش ر أ ر ي د بمن في ا ل أ ر ض أ م ا في الخير نسبوا ذلك إ ل ى الله صراحه أ م أ ر ا د بهم ربهم رشدا ب ه م ر وكذلك الخبر الذي كان يفعل كل شيء بوحي من الله وما فعلته عن أ م ر ي قال ف أ ر د ت أ ن أ ع ي ب ه ا ما قال ف أ ر ا د ربك أ ن ي ع ي ب ه ا ل أ ن ا ل ع ي ب مع الله لا يلتقيان حتى في اللفظ و ا ل ع ب ا ر ة ولكنه لما اراد الرشد قال ف أ ر ا د ربك أ ن يبلغا اشدهما ويستخدجا كنزهما ر ح م ة من ربك إ ذ ن في ا ل ع ي ب نسب العيب إ ل ى نفسه والجن في الشر بعد أ ن آ م ن و ا نسب الشر إ ل ى م ت ه و ل ولم يقولوا و ن لا ندري اشر أ ر ا د الله من في ا ل أ ر ض أ م أ ر ا د بهم ربهم رشد كل من عند الله سبحانه ولكن ا ل ت أ د ب في ا ل أ ل ف ا ظ هو د ل ا ل ة ا ل أ د ب و أ ه م ما في ا ل أ د ب عند الأنبياء هو التذلل والخضوع لله فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل وقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير ف ق ي ر ف إ ظ ه ا ر ا ل ظ ل م والافتقار والانكسار لله عز وجل و ا ل ب ر ا ء ة من الحول و ا ل ق و ة قلنا أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء غ ا ي ة ما في أ د ب ه م يمكن أ ن يستفيده الدارس لقصصهم التذلل والخضوع لله إ ن م ا أ ش ك و بثي وحسني إ ل ى الله و أ ي و ب اذ نادى ربه اني مسني ا ل الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين كل هذا أ د ب رفيع ومن ذلك قلنا أ د ب ا ل أ ن ب ي ا ء في م ن ا ج ا ة الله وفي إ خ ب ا ر ه م عن حالهم مع الله فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل وقال رب إ ن ي ب م ا أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقيل ولم يطلب أ ش ي ا ء م ح د د ة و إ ن م ا ترك ذلك ب ا ل ج م ل ة لله عز وجل فكان هذا من ا ل أ د ب اللطيف ومن ا ل أ د ب أ د ب أ ي و ب إ ذ نادى ربه و أ ج م ل ما في أ د ب أ ي و ب أ ن ه لم يقل اشف مين و أ ن ت أ ر ح م الراحمين و ا ل أ د ب في أ ن ه قد لا يكون الشفاء خيرا قد يكون الخير فيما يعلم الله للعبد أ ن يكون مريضا والعبد لا يعرف ما يضره وما ينفعه وما يصلحه وما يقومه فتفويض ا ل أ م ر إ ل ى الله غ ا ي ة في ا ل أ د ب أ ن ي مستني الضر فلم يقل اشفني إ ن م ا قال و أ ن ت أ ر ح م الراحمين فقد تكون ا ل ر ح م ة في مرض يستمر مع حسنات ج ا ر ي ة و ر ف ع ة في ا ل آ خ ر ة وهذا من ا ل ر ح م ة ا ل ذ ي ينبغي أ ن يتنفس إ ل ي ه ا المؤمن لذلك قال ابن القيم في م ن ز ل ة الصبر لما تحدث عن الصبر قال الصبر الوقوف مع البلاء بحسن ا ل أ د ب البلاء نفسه إ ذ ا وقع يحتاج إ ل ى أ د ب فالتضجر و ا ل ت ز م ر خروج عن حد ا ل أ د ب والاعتدال والرضا و ا ل ق ن ا ع ة وتفويض ا ل أ م ر إ ل ى الله لأن يا إخوان قد يكون الإنسان إخوان يكون يا قد الخير فيما اختاره الله له لكل واحد منا لكل و اختياراته ح د مننا ا بدءا من الدراسه و ا ل و ظ ي ف ة و ا ل ز و ج ة اي يزول اختار اختيارات م ع ي ن ة الموفق الذي اختار عن طريق التفويض و ا ل ا س ت خ ا ر ة فوضى الله افعل بي يا ربي الذي ينفعني لماذا وعسى ان ت ك ر ه شيئا وهو خير لكم وعسى أ ن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون من ا ل أ ش ي ا ء القاعد يعني أ ق ص ه ا للناس إ ن ه في شاب جاني قال لي انا دار الزوج ودار الزوج ب ا ل ي ر ا ن و ح ا ج ا لي انا والله ما كنت ش ا ي ف ة كويس لكن لما شفته ا كويس وقع في د ب ل و غ ع ش د ي ن و أ ن ا ل ت ا ن ي والله بدي وشيلها ت ز و ج ه ما عندي الصيغه ن ا بديت ا ل م ذ ا ك ر ة ما قادرتك أ ي عايله انا ما قادرتك بديلها ت ز و ج ه و قلت له استخير كيف ا س ت خ ي ر رب العباد بتعرف ا ل ا س ت خ ا ر ة قلائي ا ا س ت خ ا ر ف استخير قام طبعا في ناس في السودان من ا ل أ د ب ي ا ت ان الناس بيستخيروا للناس يقول لك يا شيخنا كذا ق ل لنا بالخير د ي م استخاره ا ا ل ا س ت خ ا ر ة السخير لطوالك ما ك ت ف استخير لطوالك اذا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي ه ر سؤال ظل بالله ما قوي استخاره دي ما شرعيه انا لا اسمع تبيعي منه ا ل ل خ لا ق ن اسمع تبيعي كتب العلم الاستخاره في ا ل أ م و ر كلها في السودان فلا ب استخيروا بالوكاله ف د ا من التعلق بغير الله ه ا باب من باب التعلق بغير الله كان مزور ا س ت خ ا ر ولكن ا ي ا ل ج م ع ة م ك ف ش ر احزان انا شعرت مزوده ر متى قلت له ما لك خير خير جاني قال الله يا مولانا ا س ت خ ا ر ربنا ما كبير وترى لي يبدو ا ن ه يبدو شاكوش قال له بدا تقرا اي ح ا ج ة قال لي ما دوني له عشان كذا قال لي ا ل ا س ت خ ا ر ما نفعت وتو الله نفعت ن ف ع إنت كنت في ان ي الاستخارة إ ن ع لدينا ف ت ه شر لي في ي ي و د ن ي ا م ع ا ج ل ع د ه ويقول ل فصرفه ا ان ت ف ف ص ر هناك دي ا ن ت تقول ف ص ر ف ه كانت يجب ان واخد نتحدث ج ا ب عنه ويقول ان م ما ا ك ب ي هناك والله امر يجب ح ن ان صرف ع نتحدث ا ع ن ما أقول لكم و أ ف و ض أ م ر ي إ ل ى الله ليه إ ن الله بصير بالعباد أ ه م شيء أ ن تثق في عطاء الله و أ ن تثق في من ع الله سبحانه وتعالى ولذلك كما قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أ د ب الدنيا والدين الدين ده ادب ا الدين دي كل ه أ د ب انت كمات أ د ب ت في الدين ده ما بتعرف أ ي ح ا ج ة في الدين ده ما ح ت ف أ ح د ما حتى تعبدونك و ي من ا ل أ د ب أن ترضى الله وأن جمتحان ترضى تمتحن الله لا الله قال عيسى عليه السلام كان يقف على راس أ س عيسى جبله ثم ك ن يمشي الجبال والصحاري ي الجبال وكذا قال له ب إ أولا أن وأنه أنت بسيقول فوق الله كل لا إلا لعليك كلام محتغل قال ل ما اقفذ ا تسعم كتب مش من ده قدر يصيبك شيء جبل فانه لن يصيبك الا ما قدر لك كان و قال, قال, قال, قال, قال له ماذا عيسى عليه السلام للعبد أن يمتحن لله ان يمتحن عبده وليس للعبد ان يمتحن ربه لما تقول أ ن ا كان وقعت ا ر ك ا ب ولي ا ل ض ا ذكبه و ت ق ل ب من فوق ا ل ع م ا ر ة أ ن ت معناه ب ت خ ت ب ر في الله و ل ه ح ن ي عني ذاته وشوفوا الناس صح ولا لا ما صح دسوا أ د ب لذلك الدين يحتاج إ ل ى أ د ب وهذا ب ن س ب ه من لطائف المعاني ا ل م و ج و د ة من أ د ب ا ل أ ن ب ي ا ء وحياتهم تتدفق ب ا ل أ د ب أ د ب عيسى عليه السلام و ا ل آ ي ا ت في أ و ا خ ر الله م ان يقول الله يا عيسى ب ن م ر ي م أ أ ن ت قلت ل ل ن ا س ا ت خ ذ و ن ي و أ م يمكن ان ي ك ن ه م ي ن ان ي و ن ا ل ل ه م ا ق ا ل أ ن ا م ا قلت و ك امر يمكن ان ي ه ا ك ي ن ان ي ك ن ا ك م ر ي م ن ان يكون ه ن ا ق ا ل ك ذ ا م ا ه و ا ل ن ب ي و ا ل ن ا ك امر ي ن ان يكون ا ر ي م ان و ه ا ك ا م ن ان ي م ان يكون ه ا ك امر ي م ك ا م ا ق ا ل ل ه م ر ب ن ا ق ا ل ل يمكن ت قلت ل ه م ق ا ل س ب ح ان ك ه ما يكون لي أ ن أ ق و ل ما ليس لي بحق شوف ما ب ر أ نفسه ل أ ن ه في مقام ا ل م خ ا ط ب ة مع الله د ع ادب ما ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إ ن ك أ ن ت علام الغيوب بعد ا ل م ق د م المؤدبه ب ر أ ن ف س ه ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن ي ع ب د و ا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أنت بولاي كنت انت ل و بولاي ا ك أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد فحداك الادب ان تعذبهم فانهم عبادك والله ذا ادب ادب فايت الحد ذا ادب مع الله ان تعذبهم فانهم عبادك قال ابن القيم واستكمل الادب ق ا ل هذه ا ل آ ي ا ت تتدفق أ د ب ا أ د المسجد في ا ل م س ب د الاسود والاسود والاسود إن تعذبهم فإنهم والاسود م ت و ا نغفرة ا ل ا ن ت ك و ن والاسود و ا ل ر ح ي م م ن ا س ب ا ل ك ل ا م تعذبهم فإنهم إن ع ب ا د ك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أنت انت ل الرحيم ل غ ف و ر ك شاء ع ل م أنه ا ل الساكر ي ع ز ي ر الحكيم س ي ق و والله الكلمتين حكيم. ما, بيكون موجودة. ما تدخل كلمه الادب و أشياء كده لان ما في العاجل من أنت الادب ع انك م إ ن انت الغفور الرحيم بالرغم من انه هو ا ج ن و الغفور الرحيم لكن المقام الرب فيه غضب والذين غضب الله عليهم يستحقون العذاب فلو أ ن ه قال إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم ك أ ن ه يستدر م غ ف ر ة الله لمن لا يستحق فختمها بأن ف إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لو ف إ ن ك أنت العجز أن الحكيم ل أ ن ن ا سوف تكون م غ ف ر ة عن ع ز ة وحكمه لا عن عجز عن الانتقام لأنه لما أ ن ه ل نكون باي ح ا ج ة معنى ما بدري ان ي ت ق م لكن أ ن ت تستطيع أ ن تنتقم ف ا غ ت ر لهم لعزتك ا ل ب ا ل غ ة ولحكمتك ا ل ت ا م ة في أ م و ر ك وتصريفك فكذا هذا ق م ة ا ل أ د ب و أ ج ل ا ل أ ن ب ي ا ء على الاطلاق أ د ب ا رسولنا صلى الله عليه وسلم حياته كلها مع الله أ د ب أ فلا أ ك و ن عبد ا ش ك و ر اعترافه لله بالتقصير وسؤاله الله سؤاله الله دوما حتى الحد الذي هو بين أ ي د ي ن ا ا ل آ ن ض ر ب فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر و ع ا ل أ م ث ل ة في ا ل أ د ب يا أ خ ي رسول الله ع ل ه س ل م الحد كله يتضرع يطب بالبيت يسال يسعد ا ل صفو ا ل م ر ويجيب م س ا ء ف يدعو هو مستقبل ا ل ق ل ة ثم ينزل في الوادي ذ ك ر الله ي ا خ د حج ت ج يجيب ي في عرفه يدعو يدعو الله طوال الضراعه والدعاء وسؤال الله واللجوء إ ل ى الله هذا قمه ا ل أ د ب ونسلم ا ل شوف حدد كله أ د ب مع الله حياته جهاده صلاته ذكره أ ك ث ر الناس ذكرا لله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام س ب ح ا ن الله عاش ن م س ه م ح ي ا ة أ د ب مع الله لكن في ا ل ق ر آ ن أ د ب ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى ذا ا ل ا ه ن وابن ف ا ل ا ل ك ي ن م ن أ ح س ن م ه ا ل ط ه يراع ابن القيم ومن أ ج و د ما كتب في مصنفاته و إ ن ك لتجد روح ابن القيم في المدارك تختلف عن روح ابن القيم في سائر كتبه عجيب ا بعد ن القيم ب ما كتب م د ا ر ك السالكين اختصر ا ل م د ا ر ك في طريق الهجرتين طريق الهجرتين اختصار لمدارك السالكين يختلف أصلا هو طريق الهجرتين عن مدارج ا س ا ل ك ي ن فرق كبير ك أ ن ابن القيم كان يعيش أ ي ا م الصفاء ي ع ن ي أي إ ن س ا ن بحالات يبلغ فيها القمه بعد ان يبدا في التنازل ابن القيم لما كتب المدارج ك ا ن في قمته يقول ما زاغ البصر وما طغى هو أ د ب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ربه وذلك ل أ ن ه كان ل ي ل ة المعراج و ل ي ل ة المعراج ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق والبراق يضع حاشره عند منتهى بصره يعاين هناك محل ما تنتهي عينه يخذ ك ر ا ع ه مشاكلا يعني موافقا لحال راكبه الذي لا يضع ع م ل ه إ ل ا عند منتهى إ ر ا د ت ه آ خ ر حاجه الا في إ ر ا د ت ه وعامله لله ب خ ط عمله هناك قال ولما وصل البراق وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى السماوات العلى بلغ م ن ز ل ة لم يبلغها أ ح د قبله هناك في هذا المكان عند ش ج ر ة المنتهى ما زاغ البصر وما طغى لماذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إ ل ى مكان فيه من ر و ع ة الجمال وفيه من ق و ة المشهد ما ليس على وجه ا ل ب س ي ط ة أ ب د ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا يكون وقد أ ت ى من الصحراء زوجين من الصحراء ما فيه نور بولع بالفانوس وسجده منتهى تخيل تكون كيف تخيل تكون كيف جاء هل في محل ا ل آ ن في الدنيا ا ل آ ن بيت ت ك ن ي ا ت دبي وفرنسا في محل زياده المنتهى في ا ل أ ن و ا ر والبهاء ما قبل كده كلنا نناقش في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة واحد ق ا ل ك يا اخوانا ح س المدينه أ ن و ا ر وبراق وسراميك ده المسجد كفوه صحابه ح س ا ل ص ح ا ب ة كانوا ق ا م يتخلعوا ولا يتخلعوا ولكنهم ب لا يدخلون الجنه ويجوء ولكنهم ما ا شنو؟ بل ن ز لا ة يتلفت ي ف ه الإنسان لأنك إذا د خ ل ت مكان جديد و أ ن و الجنه ر باهرة ه و أ و والله ل ستتلفت مرة ك لا ت يدخلون محلة ا ل ج م ه و ر ي يتلفت تقعد وكان يحب الشرطه من وكان في في ا في اللي ت يحب ت س ا ل و ش ر ة أني بسلم بلغ ت ل ك ا ل م ن ز ل لكنه لأنه ة ف ي ح ض ر ة الشرطه ل تلثت ه ما وكان م م ا ا رأى روعة ل ما زاغ يحب و الشرطه ل ه هذا أدب وما صغى قال ابن ا ق ي م النفوس مجبوله حتى ا ل أ ن ب ي ا ء إ ذ ا وضعت في مقام ط ل ب ة ا ل أ ع ل ى ا ل ز و ل حسن حسة دي ك بقو ا بقول باكي بعد بيعاي بقيناه باكي قالوا مرتق يقول يقول بقوني يزيعوا والي لو زول والي ولا طوال المعتمد كل الرادي لكن الثاني أكلنا عليه اللي كان ذا رجعناه حاجة في يزيعوني مرة منها وزير التحادي لكن والي بعد شوية قام زعوبه محافظ في م ح ل ث ا ن ي ة ب ر ى مما خلوه في محله عاليه اتحدث ع د ه بدعايه ل ف ق ط ه وبدعايه جدام حتى ا ل أ ن ب ي ا ء كلم الله موسى فطلب التكليم فطلب ا ل ر ؤ ي ة شوف موسى عز ه ج ل ربنا ختفي مقام التكليم الأعلى التكليم من شنو؟ الرؤية فطلب الرؤيه ل أ ن ه لم يصطبر على ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ولا ل ذ ة سماع كلام الله ب فقال الشيطان ا قال ن ه ق ا ل ي ق ا ل أ ل ي ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك أ م ا الذي سلم وضع في مقام أ ع ل ى م ن مقام موسى ما ز ا ق بطله وما تجاوز الحد ما طلب شيء أ ع ل ى م ن الذي هو فيه ما ق ا ل لاي ي أي ل ل ه عيوب ودنيا راسه ومتعطي ماذا غ ا ل ب ص ر وما طغى ي خ ي د ا ل د ب والله الادب ذاته ف ا ي ت ح د أ د ب عالي هذا ا ل أ د ب مع الله لا يناله إ ل ا من كان له حظ من ا ل أ د ب أ ص ل ا مع الله في ا ل أ ر ض في ا ل ع ب ا د ة في ا ل ط ه ا ر ة في غ س ل الجنابه في كل شيء ستر العوره في, أدب. في الدين ستر العوره أ د ب راقي جدا في الدين ولذلك الماوردي كان من أ د ب ه أ ن ه ما كف قميصه حتى يرى الناس ساعده و ن ا عظده ما حق ل ا ص ل ما شافوا إلا ان ي ك ف و لما يقلب معناك ينزل ا ل ج ل ا ب ي ه ويقلب ج ن من الا أ د ب إ ل أ ن يريد الله ذلك لك ف الاحرام و أ ن ت هنا ت ت أ د ب مع الله ل أ ن ه أ م ر ك بذلك فلذلك ا ل أ د ب مقام عالي من المقامات ا ل ر ف ي ع ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد ا ل أ د ب و ي م ث ل في كل حياته سبحان الله كان كثير الذكر لله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يذكر الله يعني كثير حتى ورد في حديث ربيعه بن كعب ا ل أ س ل م ي رضي الله عنه قال كنت أ خ د م رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا اوى إ ل ى فراشه و أ غ ل ق بابه أ ر ق د له على ع ت ب ة الباب للمدبر في الشارع انتظروا رقاد ر ب ي ع ة نفعنا الله به ق ا ل بعد ذلك تكلمنا قال ف إ ذ ا اوى إ ل ى فراشه أ س م ع ه الليل كله هو على فراشه يسبح الله قائلا سبحان ربي الله سبحان الله سبحان ربي الله قال ربيعه يذكر الله حتى امن من كثره مسجد كثير ربيعه لا تزكى شوفوا خ ن ا زول ما قال من كثره ما قال من كثره ما قال ر ب ي ع ذ لا تزكي ض ا ي ب شافوا شيله كثير خلاص و ح ت ه ما قال قال ل قولي تحت ارشم قال ربيعه فما زال يقول سبحان الله سبحان ربي الله حتى غلبني النوم و هو يذكر الله أصل ما وقفت سبحان الله سبحان ربي الله ما و ق ف ر لك حد يعني ما ع رايك ل ورميه النسبة ا ل ج م ا ر كل هذه الشعر ا ئ يقام ه الله ا لإنفاذ الأدب、معه. أنت تأدب تقدب معه يا اخي أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في المشاهد كلها والله أ ن انا أ يعني كتب بعدين حدث شوفوا صندوقها الله جوعك في المحل ل ي ب س في م ز د ل ف ة يبات يقوم الفجر صلي ثم يدعو حتى يسفر الفجر جدا تحديد و في ع ر ف ة يدعو على النافله يدعو هو واقف على طوله في بيت الحرام يدعو وعند, وعند الصفا والمروه في كل شوط يصعد الصفا يقف م س ا ف ة ق و ي ل ة يدعو يدعو الله ويذكره لا يمل هذه مقامات مقامات ع ا ل ي ة جدا في ا ل أ د ب في واحد ق م ل ي كده مشينا الحج بعدين بينتشي م ز د ل ف ة قام قال لي ف ن ش ف ت ل ي ل منظر قليل قال لي ع ج ي ب خ ل ا ص المنظر شنو المنظر كان ل من ا ج ي ن ر ق د ن ا ط ب ع ن ازور بصلي ي المغرب والشا ء اجمعن و ل و ت س فقط الوتس فهذا جلد كان ا ل ا س ا ب ا ح ا قام واحد باكستاني طبعا أ و ث ر معنى ق ر ي ج ي صليت ي و ض ب ط ومعاو ه بيته ب ا ل ج ن ب و جاره د ج ن ب ي من اجل جمبو قال لي انا صحيح حينت ل ج ي ت ا ل ب ا ك ل ث ا ن ي د ا واجب على حيله وقعدت الى الله ولبيت ا جمبه قالت على الثعلبين و ياما فترتا ز و ل بعيونه بس فترتا قال ياما فترتا قال رغدتا وقال و ن م ت وصحيح مع هذا الفجر الاول فتحت عيني لقيت زوال ر ج د ت ا ولكن يجب ان يكون ه ن ا ق اشياء اخرى ل ا د ه ن ا ل ل ه ش ي ا ء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى ل ا ل ل هناك اشياء اخرى لان هناك ر اشياء اخرى إ خ و ا ن ا والله يشتري ادعو ربنا دعاء يا من يحيروا في ذاتك اذا كنت عنده ص ل ة مع الله و ث ق ة في الله كلهم زوج يدعو ا ل د ع كله لا عنده ث ق ة في الله عنده من ا ل ث ق ة واليقين في أ ن الله يقضي الحوائج و أ ن الله بيده كل شيء و أ ن ه على كل شيء قدير و أ ن ه جواد كريم إ ل ا يكون صاحب ث ق ة و ع ب و د ي ة حق لله سبحانه وتعالى فهذا من أ د ب رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الله ثم و أ ه م أ د ب ا ل أ د ب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل أ د ب مع رسول الله يعتبر جزء من ا ل أ د ب مع الشرع و ا ل أ د ب مع الشرع ب ا ل ا د ع ا ن والتسليم وعدم م ع ا ر ض ة النصوص ب ا ل أ ه و ا ء والذوق والاراء والانقياد التام تعظيما للامل ل أ ن الذي أ م ر ك هو الله عز وجل و ل أ ن الذي أ م ر ك رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم المشاكسه ساتف الإمراء لا معدي、محرم. والله النحية مستقرة يعترب وما إ ن كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ل ي ح ق و ا بينهم أن ي ق و ل و ا سمعنا وقال فلا و ر ب ك ل ا ي ؤ م ن و ن حتى ي ح ك م و ك ف يمشي ا ر ب ي ن ه م ث م لا يدو ج في أ ن ف س ه م حرج ا م م ا ق ض ي ت ه ويسلموا تسليما وما كان ل م ؤ م ن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا يكون لهم م ن خ ي ا ر ا ت من أ م ر ه م مستقره لكن م م ا تجي في ا ل أ ش ي ا ء ف ت ن ش ا ت ر تقول رسول ا ل كذا تقول كيف مستعبد اللهم أ و يجيب اعتراضات زمان ك ا ن يشرب ا ل إ ب ل حسنا بك الطيارات البساط بك مريح ص ف ا ف وكذا م ا ش و ء الله خير ا ل إ ب ل ا ل إ ب ل زمان ما فيها فيديو ما فيها فيديو كلها من غرف النوم يعني أ ن ت تسافر ب ي ت ك أ و أ خ ت ك تستفصف وتركب وتتفرج بالفيديو ده وكله صور و خ ل ي ع ة وشذره ا بعد ذ ل ز م ا ن الإبل المراه في ناقه و ا ل ح ج ل في ناقة ح ت ا ل آ ن كرسيين ملصقات مع بعضها كيف السفر ده بتحجز البت ي كرسيين ب ر ا ه م ب ر ا ه م في ا ج ن ب ل حد ا ل ا ع ل ي ن ا ت بتختار الزول ب غ ن ب ج ن ب ه السفر ف ع ن ا ح س ص ب ي ه مريح الناس ذ ا ت ه مضمونين وما يمكن ي ج ن ب ج ن ب ه زول ي ت و ن س م ع ه ابدا ي س ل س منه طبعا هي ماذا يفعلون هذا المكان الذي يفعلونه ه ان ي ف ل و ن و ان يفعلونه ا يفعلونه هو ا يفعلونه هو ي ف ل و و ان ي ف ع ل و ن و ان و ن ه هو ان يفعلونه ه ان ي ع ل و ه هو ان ي ف و ن ا ت و ن ه هو ان يفعلونه ه ان يفعلونه هو ان ف ي ل و ن ه د و ان ع ل و ن ه ان ل و ن ه هو ا ف ع ل و ن ه هو ان يفعلونه هو ان ي ف ع و ن ه هو ان يفعلونه هو ان ع ل و ن ه هو ا م يفعلونه هو ان يفعلونه هو ي ف ع و ن ه ه ا ف ع ل و ن ه هو ا ف ع ل و ن ه ه ان ي ف ع و ن ان يفعونه هو ان ي ف ن ه هو ا ن ف و ن ان ي ب ع و ن ه ه ن يفعونه ان يفعونه ه ان ي ف ع بعدها الابل ا لم يختطفوها لكن حتى الطيارات يختطفوها تقول لي الكلام مع محرق؟ الطيارة الفائغ بشن؟ العباد؟ معدي النظرية والهناي أفهم ل أ ق و ا ل ه بالاراء و ا ل أ ذ و ا ق والفلسفات و ا ل أ ه و ا ء بعد ذلك يقول لك الله كان فعلا صحيح د م ن اول الأدب مع ر س ما تدخل الموضوع هذا اي موضوع في رسول الله ي ق ا ل له كلام يبدو ن ا بعد ذ ل ك تشجع له ي تشجيعات ك ث ي ر ة و ي ن ا ل أ د ب مع رسول الله ما يجعل ا ل أ د ب معه الانصياع و ا ل إ د ع ا ن ت ت أ ك د إ ن ه ما خلى شيء يقربك إ ل ى ا ل ج ن ة أ ن ت كانت م ع ل ي ه ت د ي س ج د ي هو كان ربا ن مصنع على ما سوف يحدث و إ ل ا لما أ خ ب ر ن ا عن أ ش ي ا ء ما ظهرت عنهم لينا نزول عيسى خروج المهدي خروج الدابه وصفاته في ا ل ق ر آ ن ط ل ع الشمس للمغرب ة العلامات الكبرى الدجال تكلمنا كلام صلة يقول لما مشان سيبها عنه في أشياء إيجي نصدقوا حقا في الشرع م ا ك ا ن في اعتبار لما سوف يستجد ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة المعاني والقيم اخوانا ن ح ث ر و ا في امان المربع تحتاج ا راجل بوشنو ج ن ب ه يمشي جبلها ج ا ت قول ياسر تتريب د م ا ت ك ا ع ي ا بتحتاج الى زوجنو في واحد من طلاب العلم يحكي ويقصدني عني اخوانا ل ن انا جيت اسافر بالقطف في مصر قال في ناس دوني مره المرد ي ت ع ر ب اي ح ا ج ة جاي من الصعيد س ت ع ر ب ارتفع اي ح ا ج ة وركوها معي ا ا قال لي انا طلعت ل ت ر ش د ه احترام م ا ي ح ت اي, أي طريق قاعدين في ق م ر ة هي قاعدين في صيد المسوان وانا قاعدين في صيد الرجال القطر وقف في محله قال انا انا نزلت لكن القطر ب ي ج ي في م س ا ف ة ق د ي م ة ك ا ن و ه ي ت ن ز ل م ع ا ي ذ ا تنزل معي ا واكثر القطر يتحرك قال أ ن ا جد من خيارين يا ا خ ليه ا وشوف أ ا ل ق ط ر البعد ا وحسير أ في ا ل زحمه جاء و يا ح ي ا أ ش ي ليه من ا ل ق ط ر المزيل ق ا ل ش ل ت ه م من ا ل ق ط ر ا ل م ز ل ت ه ا فابتحل له ان ب يبيع من ا ل ق ط ر من السند نزلنا عاطفه وطور ا ل ق ط ر البعد ا قال مدد حلفت اني ما أ ر ا ف ق ل ي و ا ح د ا كاريفها م أ م و ن ة و ل ا ر ف ق ة غير م أ م و ن ة ما ارافق ث ا ن ي ق ا د يا يعني في أ ش ي ا ء فعلا و تحتاج أن ا ل م ر أ ة ا ل أ م ا ن ه ا ل ن ف س ي حتى لو في أي ح المتزوجه ج ة ا أ ا النفسية ن ا معه أ و لاخوه خ ط ع ت طمع في أ ف ك ا ر ا ل آ خ ر ي ن حتى لو تقدر يفكر ف ا ك ت بالغلط لما يشعر انك كنت معها يشعر انك كنت ز و ج حريق على عرضه نظر ما بدك ا ل ظ ل ه ا ل ن س ا ل عنده ا معاني و م د ل و ل ا ت ك ث ي ر ة جدا ولذلك لا أ و د أ ن تستوقفنا هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ج ز ئ ي ة لكن ا ل أ د ب مع شرع الله و ا ل أ د ب مع رسوله على الصلاه بالقياده لله وتسليم ل أ م ر ه وعدم م ش ا ك س ة أ ق و ا ل ه وشرعه و أ ح ك ا م ه بالفلسفه ثانيا ا ل أ د ب مع م ع ن و س ل ل م بالتوسط بين الجفاء والغلو بعض الناس ي ت أ د ب مع م ا ن س ل م فيغالي في النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيقع فيما نهى عنه رسلا من الغلو الممنوع وبعضهم عنده جفاء في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف كان عندهم ر ق ة فما أ و ر د ه ابن الجوزي في المنتظم ب أ ن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله كان في ا ل م د ي ن ة مدرس الفقه على أ ي حال ف إ ذ ا درس الحديث لا يدرس الحديث إ ل ا عن ط ه ا ر ة ك ا م ل ة ووضوء ك ا م وهو الذي ما كان يركب الدواب على ا ل م د ي ن ة ل أ ن ك ح ت ف ر ا ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ا ن و ع م ن أ ن و ا ع ا ل ت أ د ب معه ومن ادب ا ل إ م ا م ذلك سبحان الله قال ك ن ت أ س م ع عن أ ي و ب ا ل س خ ت ي ا ن ي رحمه الله و أ ي و ب ا ل س خ ت ي ا ن ي من العلماء كان كلهم ي ت ل ا ق و ا في الحج امام النبي من ا ل م د ي ن ة وقد ت ل ا ق و ا في م ك ة ي ح ج و ا قال فكنت أ ج د ه وهو صاحب حلقه ة حلقة المحلة عنده قاعد عليه أجمحه ولا أقف عند درسه أكتب عنه من الناس فكنت لأنه كان دين ن درسه أجمحه حتى محل قال بالقرب ويتكلموا ويتكلموا قال ولا الزور أكتب بكتب زرس أمر زمزم زمزم كم ما ما استوثق وصف أقف في قال في الحجه الحج الاولى و ا ل ث ا ن ي ة قال في ا ل ح ج ة ا ل ث ا ل ث ة ا س ت و ق ف ن ي خ ل ن ي أ ن ا أ ج ي ب قال ر أ ي ت ه إ ذ ا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الحاضرون مما ت ج ت أ صلى ا ل ذ ه عليه و ج ل م قال لحد م ا الناس الحاضرين ي ح م س و ه وللا خلاص معلش ا خلاص إذا ي س ك ت و ن الناس ي حتى م نسكت قال فلما ر أ ي ت ذلك منه تعظيما لرسول الله أ خ ر ج ت دفاتري ورويت عنه وكتبت عنه ما كتب عنه إ ل ا بعد الموقف دا فيدل على أ ن حقيقة بعض الناس عندهم جفاء يظنون ان حب النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد اتباعه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الحب ولا بد من ا ل ع ا ط ف ة ا ل ق ل ب ي ة و ا ل م ح ب ة ا ل و ج د ا ن ي ة أ ي ض ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول ل ل ه أ ن ا بيحب رسول ايضا ل ل ه و ب اتبعه نوع ه ا حاجة في ل ت صلى الله عليه من في وفي حركاته ت س انواع و في قلبه جفاء. وفي نفسه وحشة ذ أيضا ن و من أنواع سوي ا ل أ د ب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أ ن يتكامل تتكامل ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ظ ا ه ر ي ة و ا ل أ خ ذ بالسنن وتعظيمها في الجوارح ومن م ح ب ة القلب له صلى الله عليه وسلم من جعله الله سببا لهدايتنا ولتبليغنا الخير و ل ت ف س ي ر ن ا ثم الادب أ د ب ل ل ل ث ث ا ا أ الثالث ا ل أ د ب مع النفس و ا ل أ د ب مع النفس يعني أ ن تصون نفسك من القبائح ومن خوارم ا ل م ر و ء ة ومن مفسدات ا ل أ خ ل ا ق صون نفسك وكن من أ ه ل المعالي معالي ا ل أ م و ر إ خ و ا ن ن ا شوف ق ي م ة ا ل إ ن س ا ن في دنياه بدينه أ ي اجر عايش في الدنيا دي ما على الدين ما حياته ما عنده قيمه ف ف ر ا س أ ل ن ي والله ف ر د ك ر ما بالثالث ف ر و ق ي م ة المرء في ديني دول د ي ن قيمتك ب أ ن تكون معطاء و ب أ ن تكون صاحب ر س ا ل ة قيمتك في ا ل ح ي ا ة كلها في د ي ن ك وقيمتك في دينك بعطائك أ ن تكون صاحب عطاء العمر ق ص ي ر أ ث م ن من أ ن تبيعه بثمن بخت و تكون فيه من الزاهبين عمرك ثمين فلا تبيعه إ ل ا لله هذا العمر القصير الثمين إ ذ ا بعته ل أ ي شخص غير الله و ل أ ه و ا ء لقد بخست عمرك و أ ص ب ح ت مغبون ا في حياتك غبول لذلك هذا يعني أن ت ص و ن ن ف س ك م ن ا ا ل د ن ي و ج ل ان ترضى ل ف ف س ك ي الدين ب د و ن و أ ن تتطلع إلى ع م ا د اشياء ل أ وأن م و ر ت ت س ر ف م ل أ ل ا ق و أ ن ه ن ف س ك من ا ل ق ب ا ئ ح لا تضع نفسك ف ي م ك و ن ل هناك اشياء ل و ا ل ح د ي ث أ ص ل ه في ا ل ص ح ي ح ي ي ن ا ك م و م ا ي ع ت ذ ر م ن ه م مش ا ل ز و ل لما يعمل غلط م ا يعتذر لا هذا خلق اسلامي نبيل ا ل ت و ا ض ر س ي م ة ط ي ب ة كان غلطا يقول لنا شنو أ ن ا غلطت لكن إ ي ا ك م م يعتذر منه ما تدخل نفسك ابتداء في شيء يجعلك تتلجئ برسالك و ت ب د أ تكبر صغير أ م ا م الناس و ت ب د أ معتذر أ م امامهم ه و ل ل ه ا تقاصد من الأول يكون ومعنى ع ن ا ا ه ي اياكم ك م وما ع ت ذ ر منه ي وما يعتذر منه يعني شلو؟ لا و تفلى تقدم ابتداء على شيء يوقعك في ا ل ا ع ت ذ ا ر والتلجلج والعرق و ا ل ت ا ت تقع ت ت من ت م ا ل أ و ل جيس الكلام و أ و ز ن ه حق نفسك عليك ب ا ل ت أ د ب مع النفس و أ ه م شيء في ا ل ت أ د ب مع النفس ر ع ا ي ة ا ل إ ي م ا ن وصيانته في القلب ب أ ن تجعل التعلق بالله دائما أ ن ت تجعل تعلقك والتفاتك إ ل ى الله عز وجل إ خ و ا ن ن ا في ناس اصلا ي ع ي ن ه للبشر و ب ي ب د أ يتعلق بالبشر ويظن أ ن كل إ ذ ا لا يجديك بدك ي ب د أ يتابع الناس ويلاحقون خ ا ص ة المسؤولين وذا يدل على ض ع ف ه ب ا ل م ن ا س ب ة شوف انت كازون نجد كويس قلبك ذا أ ص ل ا ما ت ت ع ل ك إ ل ا بالله والله بعدك ربنا ي س خ ر لك الناس كلهم بلاغه كوسوك ت أ ك د ماذا ي ر ي ا ل ل ماذا ي ل لك الله ماذا ي ر ي ا ه ماذا ي ل لك الله ذ ا م ا ي ج ي و الله ي ا ذ ا يريد الله ذ ا ي ج ي د ولو الناس دي كلها ما د ا ي ر ا ت انت تلقى شيئا ي ا خ ل معاني د ي دي, دي الابجديات أدبيات وادبيات الايمان من شعرنا نقول اللهم لا مانع لما اعطيت ي سالم يقول ي له م ا ت ض ي ا انت علاقتك تنضلي الله زوجي والله مع معه بن د و ما ي عبد ل ر ن ع الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أ ب ي ه وعن, وعن جده كان يتطوف بالبيت الحرام ومعه حوله من الرجال م ج م و ع ة أ ت ى أ م ي ر المؤمنين و ا ل خ ل ي ف ة ما خ ل ي ف ة د و ل ة و ا ح د ة خ ل ي ف ة العالم ا ل إ س ل ا م ي انا ذات افريقيا والشام في ه ا ك م د و ل ة والعراق والحجاز واليمن وبلاد فارس كلها رئيسه واحده الرئيس ده صرت اجاي طرب البيت لقي الناس كلهم مجمعين حول سالب ج ا ب ق ا ل د موده يعني زي أ ص ا ب ت ه غيره في خ ل ي ف ة سالب و ل شنو أ ي ف ن ا د خلفه بعلمه حكام بعلمه اقليم جاء لذا وسالم بن عبد الله فقال لسالم يا سالم اتريد منا شيء دار منا شيء قال له سالم اما تستحي واستحي ان اسال غير الله وانا في هذا المكان اشعر ب ك بطلب ا ينطفه ا ل لي ق ع ل لي يا أ ق ولكن لي ي ج ي ع ن ي ح س ي ت ه خلي ن ا س ا ل ع ا ل م ا ل ل إ س ا م ي ا ل ع ا ل م ل س د ي ن س التي يجب ان ش و ب ي ق و ل ن و د و ك افعاله في ا ل م د ي ن س ا ن ة ل ط ة ا ل إ س ك ان ي ة يحبس ك و بس ب ا ل س ك ا ش ع ب ي ا ل د ما دار قال ه انا قال لي انا صدقيني ل ل ق م اخذتني ل ل ي في ا ل م ا ل جام ا لي ل قال له الدليل ة ا ا ر انتظروا كده برا ا انطلع برا قال ا ا س م اتريد م ن انه شيء جدي من امر, من أمر الدنيا ام من امر الدنيا الاخرة من يفكر له الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال له مالي و ا ل آ خ ر ة م ا حق ل له ما عندي فقريب اكنني من حسن الاخر ة ما زي كافوري ب ي ق س م و ه من الناس الآخرة العباد ما عرب دي بزيزور بس قال من أ م ر الدنيا قال الدنيا ما س أ ل ت ه ا ر ب الذي يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها ياخي دينه عندهم يقين و إ ي م ا ن ص ن نفسك من التذلل والافتقار وذل السؤال غ ي ر الله ترفع ص ي ا ن ة لنفسك طيب بقيت ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة في ا ل أ د ب وهي ا ل أ د ب مع خلق الله و ا ل أ د ب مع خلق الله هو الذي يعرف بحسن الخلق يعني الفرق بين حسن الخلق وبين ا ل أ د ب أ ن بينهما عموم وخصوص ف أ ح ي ا ن ا ا ل أ د ب عم من حسن الخلق ل أ ن حسن الخلق يكون مع الخلق و ا ل أ د ب يكون مع الشرع ومع النفس ومع الخلق وحسن الخلق أ ح ي ا ن ا لا يقوم حسن الخلق وسوف نعرف في دروس المدارس ي إلا م من ع مع الأدب مع الله م لم ي ت أ د ب مع الله لا ي ت أ د ب مع خلق الله وهذه ن ق ط ة م ه م ة ولكن لن أ ت ك ل م عن فصل الخلق ل أ ن ه ا م ن ز ل ة من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين لكن سوف أ ر ك ز على بعض الجوانب في ا ل أ د ب مع خلق الله أ د ب يوسف عليه السلام مع إ خ و ت ه أ د ف راق جدا فعلوا به ما فعله و أ س ا ء و ا إ ل ي ه وظلموه بالرغم من ذلك و أ ل ق و ه في غ ي ا ب ة الجب و أ خ ذ و ه من أ م ه و أ ب ي ه في عمر أ ح و ج ما يحتاج إ ل ى حنان والده وعطف أ م ه وتم ما تم و أ س ا ؤ و ا ل ي ه ه م لا يشعرون ا يسرق فقد سرق أ ق ل له من قبل بعد ش ن و ف أ س ر ه ا يوسف في نفسه ولم ي ب ت ه ا لهم بالرغم من ذلك أن علمنا ا ل ق ر آ ن نوع من أ ن و ا ع ا ل أ د ب في العفو و ا ل ص ف ح وفي س ل ا م ة الصدر تجاه ا ل آ خ ر ي ن ولا أ ك و ن م ب ا ل غ ا ً ان قلت حاجتنا إ ل ى ا ل أ د ب في كل الجوانب م ه م ة حتى ابن القيم رحمه الله كان يقول إ ن ا الى قليل أ د ب هذا عن عبد الله بن مبارك إ ن ا الى قليل أ د ب أ ح و ج منا إ ل ى كثير علم يعني احنا أ ك ث ر من علم ذلك شنو ذلك شنو ذلك لنا ل أ د ب وكان يقول لانه ن أغدو ب ا م أبواب كان به ي عندك علم وما عندك أ د ب بمشكله كبيره واحد من أ ل العلم كانوا يقولون ونقل هذا الكلام الماوردي كانوا هذا في أدب في أ د ب الدنيا والدين اجعل علمك ملحا و أ د ب ك د ق ي ق ة ب ع ن ا ش ت ه الملح بكون ي أ ك ث ر في ا ل أ ك ل و ل ا ب يكون ا ل دقيق تخلي أ د ب ك دقيق والملح بقدر ما يحتاجه ا ل أ د ب عشان تملح ويصلح بس يعني الاصل هو شنو في الدين هو ا ل أ د ب لذلك من ما نقل عن عبد الله بن المبارك في أ د ب الدنيا والدين إ ن ه قال ونقل ذلك ا بن مفلس في ا ل أ د ا ب ه ا ل ش ر ع ي ة أ ي ض ا قال س أ ل ه رجل قال أ ر ي د أ ن أ د ع و الله د ع و ة فماذا أ ط ل ب قال له اطلب من ربك علما قال ف إ ن لم يعطني قال ف ا ط ب ه مالا القروش بسددك محل العلم بس كده قال ما ادري احترمك بحترمك قال يكون عندك مال قال ف إ ن لم يعطني قال ف ا ط ب ه ا ل أ د ب يحل محل المال والعلم كان انت ب ي ج ي ت مفلس ومكعال لكن الله ذكر ا ل أ د ب د ه بتلزم ف د و د ك ما بتتدخل فيما لا يعنيك ويكون زول م ش ت ر م وما ب ت ت ع د على زول وتدخل في ح ا ج ة ت بقدك برضو يصونك قال إ ن لم يعطني قال ا س أ ل ه ان ينزل عليك ص ا ئ ق ة من السماء يريح منك لا علم ولا مال ولا أ د ب القاعد ل ا ش و طوالي تقول لا يا الله نزل صاعقه من السماء تقطعين حتى حتى, حتى. ل أ ن ك قعدت في الحاله دي والله يزور الخلق د ر ب ياحسام لي ن ا عندك علم وعندك حفه مال جاي المسألة جاي حسنا ولكن ب ي ت د ي ب يجب د ي د ح ا ج ة ل ك ن ز و ر ف ق ا ن هناك ا مساكين في المسجد والمسجد لي والمسجد ع م منع محناها والمسجد ا والمسجد و ا ل ق ط ي ع ة البيوت والارحام التي تشكو الى الله من, من ك ث ر ة العقوق و ك ث ر ة الخلاف والخصومات اشكالات ك ث ي ر ة جدا نجدها ونحن نحتاج الى الادب شوف في حديث كمن سفك دمه م يعني في ت ن ب ي ه س ن ة ك ا م ل ة ما سلم على بعض يعتبر كل واحد منهما قاتل عم مع س ب ق ا ل إ ص ر ا ر و ا ل ت ر ص د كمن سفك دمه م وهذا أ ح ي ا ن ا ً يكون أ ن ا واحد كلمني قال ل يا ي أ خ ي أ ن ا عندي أ خ و ي ن ونحن أ ش ق ه ث ل ا ث ة س ن ة ما قاعد ي س ل م و ا على بعض بارت تخش م ع في الموضوع عشان نصرفها ث ل ا ث ة س ن ة أ خ و ا ن أ ش ق ه لا عيد كبير لا عيد صندق لا يوجد اي شيء في شنو؟ مشاكل بجاعة نسوان مردو ا م ر د ا ك ونسوان ا ل تقوم ل يشاكل في الصغار دي كل ا ل ن ه ا ي ة كل ا ل م ش ك ل ة حقيقه ح ج ي ب ة هذا يدل على ص و ا ل ادب يوسف بعد هذا كله شوف شوف ا ل أ د ب و ي ن قالوا يا أ خ ا ن استغفر لنا إ ن كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم طوالي ولكن ا فلو ش و ف ه كذن نرايعا لنفسك لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أ ر ح م الراحمين بعد ذلك لما لماهم معه أ ر ا د يوسف أ ن يعدد نعم الله عليه فعدد نعم الله مع ص ي ا ن ة مشاعر السامعين له فلم يخدشهم بشيء أ د ب ادبا من لان س ن ولم يذكر ج ر ا أخرج من الجب وأخرج من السجن. ذكر السجن وأعرض عن الجب السجن وأخرج في ذكر الجب امام اخوته تذكير بماض اليم وذكريات م ر ة فحتى لا يكون في م ق ا ب ل م ع ا ت ب ة ولو ا ل م ع ا ت ب ة غير ا ل م ق ص و د ة قد أ ح س ن بي إ ذ أ خ ر ج ن ي من السجن وجاء بكم من البدو ي وجيتونين واشتاجين ومقطعين البدوين الشيطان بيني وبين إخوتي ن عنكم وأنا من من أن نبغ ما أكرتكم بكم قال الفاق وجاء محل خاشلين قال رفع الأمر في وشيطان كأنه بعد إلى خاتبوا أخوانه وحده ثم ظلموني فنسب الأمر إلى الشيطان صيانة لهم قال ابن القيم فكمال الأدب ذكر الجفا في وقت الصفا جفا هم مصابين مع بعض لو ج ا ء أ ي ح ا ج ة من الجديد هذا نوع من أ ن و انواع ع ش م ن و الجفاء وعدم ا ل أ د ب ولذلك أ ك م ل يوسف المروءه و ا ل أ د ب و ا ل ف ت و ة كمالها لما قال من بعد أ ن نزغ الشيطان بيني وبين إ خ و ت ي إ ن ربي لطيف لما يشاء والله يا اخوان الادب أ د ب ل أ ده مهم طيب أ ن ا أ خ ت م كيف السبيل إ ل ى تفصيل ا ل أ د ب ب أ ن و ا ع ه في عبارات م و ج ز ة يحصل هذا ا ل أ د ب ب أ م ر ي ن ما يلقى ا ل أ م ر ي ن ديه الامر ل أ ا ل أ و ل تعظيم الله و ا ل أ م ر الثاني احتقار النفس مع تعظيمك لله تحتقظ نفسك ولذلك سيد الاستغفار أصبح س ي د اللهم ا ا ا س ت غ ف ر بذلك ل ل أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت خلقتني و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عهدك ووعدك ما استطعت ت ق و ل تعظيم لله أ ب و ء لك بنعمه أ ع و ذ بك من شر د احتقار النفس أ ع و ذ بك من شر ما صنعته أ ب و ء لك بنعمتك علي التعظيم و أ ب و ء بذنبي التقصير والاحتقار فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت سيد الاستغفار حوى ا ل أ د ب مع الله في تعظيم الله واحتقار ن ف س ه يعني لا ت ح ص ل ا ل أ د ب ملاك ا ل أ د ب كله تعظيمك لله و ا ش ت ق ا ؤ ك لنفسك ولذلك كان من السلف من أ ر ا د أ ن يقوم الليل حتى قيام الليل عندهم فئه ادب او مساكت الليل إ ذ اول أراد أن ي ق م ا ل ل أول ي ما ف ع ل أ ن ه يتنظف و ي ت و ض أ ثم يلبس حلته في نص الليل يلبس إلبس عباية, عباية. الليل. إلبس عباية إلبس عباية الليل ويعطي ا د أكوز مني والشال ب ويلبس شبه ل عبايته ويرجل لحيتهم ا مني م دي ويتعطر ج و د ة ر ج ل يسلح نحية ن دي و ويتريح بعدك ذ ل تقف في ا ل م ص ل ا ي ة في أ و ط و يصلي لالله د ه ل ا م ادب أ أدب ولا ما أ د ب يحد تجيب أدب ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب أ ك و ن بذلك قد وصلت إ ل ى نهايه م ح ا ض ر ة اليوم من مدارج السالكين من م ن ز ل ة ا ل أ د ب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 وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه بعد هذه ا ل م ح ا ض ر ة ن ج ي ب على بعض ا ل أ س ئ ل ة يقول السائل هل من ا ل أ د ب ط ا ع ة الوالدين حتى فيما لا يرضي الله طبعا يا إ خ و ا ن شوفوا أ ك ل م ك م ا ل أ د ب مع الخلق أ ن ا اختصرته ل أ ن ي قلت أ ن ا ل أ د ب مع الخلق هو حسن شنو ولكن ه مقامه ذ ا في درس شنو؟ أ ه م شيء ان اردت أ ن ت ت أ د ب مع الخلق ينبغي أ ن تعرف الحقوق و أ ن تؤديها على حسب التفاوت كما جعلت الخلق متفاوتين م ا ي ك و ل عندك أ د ب مع الخلق بمعنى ا ل أ د ب مع الوالد ليس ك ا ل أ د ب مع القرين والصديق والصاحب تختلفه و ا ل أ د ب مع القريب ليس ك ا ل أ د ب مع غ ر ي ب ل أ و ل م ر ة تراه ف إ ن ا ل أ د ب مع الغريب يقتضي التحفظ وليس الانبساط و ا ل أ د ب مع الصاحب والصديق منه المزاح وكذا لكن زولي أ و ل م ر ة لا يوجد طوالب تخش معه ولفت طوالب تحضر معه تضربه ه ن ا وكذا تفوت ويقول له اين يا اخي و ا ل أ د ب مع صاحب الامس أ ل ليس ك ل أ د ب ع ضيف ليس ة زور أصلا ا ج بيجيك في طوال و البيت ن م كالادب ممكن ب ر أ و لأنه بيجيك وبيجيك مع ه م من واحد أولا فلابد الحقوق ولأدائها لابد من معرفة ي ضيف ا النظر من ف ا ل ت ا والأدب مع السلطان ا و ل مع حله ا ك م ي س كالأدب عامة ا ل مع ن و ا ل أ د ب مع العلماء يختلف عن ا ل أ د ب مع ش ن و مع غيرهم فلذلك هذا ينبغي أ ن ي ن ب غ إ ل ي ه وسوف نتحدث عن هذه ا ل ج ز ئ ي ة في فصل الخلق لكن أ ه م ج ز ئ ي ة ينبغي أ ن تقال لا ق ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق ف أ د ب الوالدين في الحقوق بعد حق الله وقضى ََ ربك ََُّ ان لا َ ت َ ع ْ ب ُ د ُ إ ِ ل َّ ا إ ِ ي َ ا ه و َ ب ِ ا ل ْ والدين َََِْ س م و يعني الوالدين بعد الله وهذه ان شاء الله ي س ا ب ن التفصيل في دروس القادمه في حسن الخلق نتحدث عنه لانه احيانا الوالد يستغل الحق الذي اعطاه الله اياه في تمرير ما يريد دون ان يدري في الامر نفعي امضر بمعنى يستعمل حق فيه ق الفيتو هو ما ا ع منك ما منك منك عافي حقا لما عافي يا الحق عمله أي حي عمله من أخي ده ده ى ل ولو أبرها ذاك ان ع م كما ا ل ه أ احدهما ل أمر أمر الولد والدي ا خ ط أ على ا ل آ خ ر فالوالد له رب يحاسبه ايضا ليس وفق هواه يعني, يعني الامر يحتاج إ ل ى فهم سائل كريم يقول ما ر أ ي الدين في أ ن يرى الخطيب مخطوبته و أ ن يصافحها ب ح ض ر ة محارمها من أ ب ي ه ا و أ خ ي ه ا خ ا ص ة و إ ذ ا كانت ممن تضع الخمار على وجهها وهل يمكن له أ ن يراها من حيث لا تراه يرى وجهها أ ف ي د ن ا جزاكم الله خيرا اولا للخاطب أ ن ينظر إ ل ى مخطوبته وذلك مقيد بما يدعوه الى نكاحها بما يدعوه إ ل ى ش ن و بمعنى شاف ع ج ب ت ه خلاص ما يعمل م س ا ل شغله كل يوم متل ح و ت م ر ة شايل له ي كيس مود م ر ة كيس مررو م ر ة كيس تسالي كل م ر ة عامل فيها خ ط ي ب ة شقاعه تتوسل وقاعد يكفي لما شفته وخلاص يتهتر لذلك إ ذ ا كانت تضع الخماره على وجهها يجوز لها أ ن تكشف أ م ا م محارمها أ و أ ن تتخبى لها إ ن كنت جادا ً وصادقا ً ف إ ذ ا نظرت و ر أ ي ت واستقر أ م ر ك على ا ل خ ط ب ة لا يجوز لها بعد هذا أ ن تكشف وجهها أ م ا م ك ولا يجوز لك أ ن تنظر إ ل ي ه ا لعموم قوله تعالى وقل ا ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من أ و ص ا ل ه م لا يجوز, أبداً ولا يجوز لك أ ن تصافحها يمكن في ا ل م ر ة الاولى ل أ ن ه قد يكون اللمس في اليد من دواعي حنو إ ل ى نكاحها ولكن بعد ذلك لا يجوز في كل م ر ة أ ن تفعل ذلك هي م ر ة و ا ح د ة وبالكثير تقول أ ر ى م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ذ ا ا ط م أ ن قلبك وخطبت ف إ ن ا ل خ ط ب ة ليست بعقد نكاح تترتب عليه حقوق وواجبات ومسؤوليات يظل تظل ا ل م م ح ر ا ل أ ج ن ب ي ة كما هي فهي عنك أ ج ن ب ي ة و أ ن ت ب ا ل ن س ب ة لها أ ج ن ب ي فكيف تحل النظر إ ل ي ه ا أ و الحديث معها فيما لا ينفع بالتلفونات والكلام الكثير دا نخطب. يا أخي الزواج ده ده السيط يا الزواج نفاشه ماذا تعال في البيت معها وأمها يقول لك هلين نظري أخي كثير في نخطط أنه مرة تخطط جلب قاعدين البرندة في و ه م م ا ي م و ا جايد بجعل ه لك المحرمين ث ل ا ثلاثة ة ولا عشر عشرة عشرة اتفذ ع على ه ا ا ا ا ج ت و م و ك وخلاص في مرة البلدان ك و ي ي بعد وقاموا م ي ن ت و ل ل ه اها ل ع ز و ة ي ن ث ن ي بجعل ع د يومين تقول ه جلب ا ح وانتهي من ل ي دي ة لانه ل م ح ر م ي ة قائما ة السوق ا ال ال ال ال الحرام بينك وبينها قائم في ا ل م ع ا م ل ة و ا ل أ ج ن ب ي ه ق ا ئ م ة ف أ ن ت لست لها محرم إ ذ ا ا ل م ح ر م ي ة لا تثبت الا بالزواج بثبت المحرمية وكيف تأخذونه وقد ا ل ز و ج ربنا إسم بثبت افضى ل م م ح ر ي ي ة و ك تأخذونه أ وقد ف بعضكم إ ل ى بعض و أ خ ذ ن ا منكم ميثاقا غليظا خ ب ميثاق, ميثاق غليظ؟ ممكن غليظ باقي تغيير معك بدون رائع الشيء لكن الزواج كان عدست بس وما دخلت ان تمت في احكام ط ل ن ف ت في احكام ب ر ض و ما مثل ما ساكت معناه يعني ال ال الذي قاله لا يجوز له الا الذي ذكرنا منه مما فيه م ص ل ح ة ل ق ض ي ة الزواج نفسها والامر يحتاج الى ضوابط يقول انه في بعض الاشكالات في بعض العادات يعني إ ن ه إ ذ ا خ ط ب ت ه يسمح لك بمقابلتها طبعا يا اخوان حق ن ا ح البيت ت ق ل ن ا م و ج و د خلي أ م ا حدا يخلي المشروعيه حياه ستا في ا ل ج م ع ن ا من ا ل أ و ل ف د ي ق شنو قال يحذرن مقابله مما ي ع ق د ث ا ن ي ب ع د ذلك ب ر د و شنو يعني ي ت م ن و عليه أ و يمنعوه بل بالعقل إ ذ ا عبد إن يجوز ه ا خلف بقى أ ن يطلق له ويطلق عليه شنوس والدليل أ ن ه إ ذ ا مات بعد العقل ولم يدخل تلفه وتعتد لعموم قوله تعالى فضلا ً حدثنا ي عن صيام ا ل ت س ع ة ا ل أ و ا ئ ل من ذي ا ل ح ج ة طبعا ً الحديث العشر ا ل أ و ا ئ ل من ذي الحجه ب ا ل م ن ا س ب ة قول الفقهاء بصيامها كلها ضعيف إ ن م ا التي ورد ا ل ت أ ك ي د على فضلها هي لغير الحاج يوم التاسع الذي هو يوم الوقوف شنوك بعرفه ب ق ي ة ا ل أ ي ا م يجوز فيها الصيام ويجوز فيها عموم العمل الصالح لا يخصص الصيام فيها بفضيله بل ا ل أ ف ض ل الذكر ا ل أ ف ض ل شنو الذكر لحديث ابن عباس في البخاري ما من أ ي ا م العمل الصالح فيهن أ ح ب و ا إ ل ى الله من هذه ا ل أ ي ا م يقول م عباس يعني عشري ذو الحجه ف أ ب ش ر و ا فيهن من التحمير والتكبير والتسبيح بل يقال الصوب أ ح ي ا ن ا قد يضعف ا ل إ ن س ا ن ي ش ن و من هذه الاذكار أ ك ر و ل ل يوم عرف منع للحاك شنو صيامه ذ والدعاء أ م ا إ ذ ا صام عموما فلا شك أ ن ه من ا ل أ ي ا م التي العمل يضاعف ف ي ه لا شك يعني صومه يضاعف ولكن ليست له مزيه على ب ق ي ة ا ن و على ب ق ي ة ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة في ذات العشر ا ل أ و ا ئ ل من ذي ا ل ح ج ة حتى قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء هذه العشر الأوائل فقط من و ا ل ف ض ي ل ة فيها ك ث ي ر ة ط يقول ب ي سائد ذكرت أ ن ه لا يجوز السفر دون محرم ف ه ذ ا السفر أ و استقحال غير البعيد دون محرم جائز كمثل ذ ه ب ا ل م ر أ ة إ ل ى أ ه ل ه مثل أ ن تذهب من الطائف إ ل ى ام زرمان أ و غير ذلك دون محرم طبعا هذا يجوز ل ي ه ل أ ن ه لا يطبق عليه سفر قول ا ه عليه الصلاه و ا ل س ل ا لا يحل ل ا م ر أ ة أ ن تسافر إ ل ا معه ذي محرم ا ل و ح د ة كان م ا ش ى ولا الواحد م ا ش ى من الطيب لهم درمان يقول خلاص ي اخوانا أ ودعناكم الله ونقول ل خلي بالك من نفسك ونشوف ا شيء بخير هل ف و قصر من الطيب لهم درمان فيه قصر لو ز ا ل طيب لا يكتب فيه فطر ف ي رخصه إ ذ ا الممنوع ما يطلق عليه س ف ر ما يطلق عليه سفر وضابط ذلك ا ل ع ا د ة م ح ك م ة العرف يعني يعني قد تمشي م س و ا ر بعيد وتعتبر ما سفر وقد تمشي م ح ل أقرب منها بجهه ث ا ن ي ة تعتبر ش ر سفر فالضابط المسألة فالضابط العرف هنا و ا ل ل ه ت ع ا ل أعلم ى ط ي ب يقول ا س ئ ر هذا إذا أ س ا الناس الأدب ء أحد م ع ك وزاد في ذلك السوء هل يجوز لا لا لا لك الرد بمثله عليه إ ذ ا كان ذلك يكف المسيئه نقول الأصل هو الأصل عن ج ل الإساءة بمثلها رد القصر وعباد هذا م ح اساءته ل ذ ي ي ن ن على ل الجاهلون هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة ولا ادفع بالتي هي أ ح س ن دائما خذ العفو و أ م ر بالعرفه واعرض عن الجاهلين قول معروف و م غ ف ر ة خير من صدقه ا ي نتبعها أ ذ ى دائما ا ل أ ص ل هو أ ن تعامل الناس بالتي هي احسن المهانة وعدم الغيره و ا ل ح م ي ة وبين الحلم و ا ل أ د ب في فرق بيناتنا احيانا قد يختلط ا ل إ ن س ا ن يكون في موضع م ه ا ن ة و ذ ل ة و ق ح ة ولا يدافع عن نفسه وليست عنده ح ر ا ر ة وبين انه حليم وعنده أ د ب في فرق بيناتنا الحلم و ا ل أ د ب في مواضعه وبالانصراف والسكوت أما الإهاء المهانة الإهاء و أ ن تكون دليلا زي م ا ا ل ن النافذه س الغنماء ي تاكل شنو تاكل ع ش ا و من باب النزول مسكين يعني الغنماء ي تاكل ع ش ا و المؤمن ر ب ا وصفه بخلق مع هذه ا ل أ خ ل ا ق وده الأصل ب ع ث ك في خلق ا س ت ث ن ا ئ ي والذين ينتصرون إذا أصابهم البغي هم طبق بل الأبين بل طبق هم ولا يرضى بالذل م ا ب يكبل لذلك بعض الناس إ ذ ا كان لا, ين... لا يردع إ ل ا بالعين ا ل ح ا ر ة كويس و ا ل ق و ة ت و ر ي و ن أ ن ك ت ت ا ما ذو إحانة مع حفاظ قلبك تجاهه هذا أ ي ض ا من ا ل أ د ب والدليل على ذلك على هذه ا ل م س أ ل ة إ ن ه الاصل س ل ا م ة القلب تجاه ا ل آ خ ر ي ن ولا ط ي ح في قلوبنا غ ل ا للذين آ م ن و ا و ر ج ب و ع د م الرد أ م ا إ ذ ا تطاول عليك قال الفضيل بن عياط التكبر على المتكبرين تواضع على الم... على في نوع من الناس ي ق و م ي ت ن ح ف ط و ا ئ ب ع د ه م م ا شاف ه ت كيف تقول له ج ز ا ك الله خير وربنا س ا ف ح م كل م ر ة يتمحق قدام الناس هنا ويقف ا بيت ا ل ح هنا ويقف ا بيت ا ل ب ك ا ق د ا م الناس هذا من الدين لان برضو ا ل ش ه ا م و ا ل ر ج و ل وحراره القلب من شنون من الدين والذين إ ذ ا أ ص ا ب ه م البغي هم شنو هم ينتصرون واباح الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا, إلا من ظلم ودا داير وصله الاحق انك تحتمل وتعفو وتصفح و ت ت ر ك ا ل أ م ر لله سبحانه وتعالى ا ل أ ص ل حكذا والاصل في أ خ ل ا ق المؤمنين كما قال ابن ق ي م أ ن ه إ ذ ا أ س ي ء إ ل ي ه م شوف الكامدة ك يعتبرون ف قال ي ا ل إ س ا ء ة التي أ س ا ء ت ه م كضرب من ضروب المصائب ك ا ل ت أ ذ ي بالريح والبرد و ا ل ح ر يعني زور آ ذ ا و ي ما بتوقف ع ن د ن ا م س أ ل ة ك ث ي ر ب يعتبرها زي شنو زي البريد وزي شنو و ز ي ل الحرث بل يرجع ا ل أ م ر إ ل ى نفسه حتى حكى عن أ ح د الصالحين ح ا ج ة ع ج ي ب ة خلاص قال ك احد ن أ الصالحين يقف امام داري بدون مقدمات أ ت ا ه رجل ف أ ك ا ن إ ل ي ه في السباب والشد ا عليها قام الرجوع دار ما ما الزور الشذر الجيدة ن ن شنو نسع ي عليهم صفحة صفحة رجوع زور دخل تكلم ده جائزه الشط قال ده ماشي يجيب له وكازوين كف ي الدين و ي ن ت ظ ر ه برده ت ا ن ه خلص انتهى الموضوع عنده يعني خ س ل ب ي ت و كده بعد م س ا ف ة بعد ك م س ا ع ة جمارك ن ز و ل السراج وبرده قال الرجل قال له دخلت ولم ولم تخرج إ ل ي ن ا قال دخلت وصليت لله ركعتين تبت إ ل ي ه من الذنب ز ن ب ا ل ي العليا بسببه بلتبت الله صلتك إلى ا ل ز ن الذي بسببه صلتك الله عليه يعني ما في ح ا ج ة ب ت ل م ك فيني خليك تلبسني في معنا إ ل ا أ ن اكون أ ع م ل ي ح ا ج ة مع الله ك ع ب ة والله داري ادبني بك لكن ك د ه مش ت ف ت ل ي الله فدفه ا ل ر ا ق في التعامل مع اذى الخلق ا و خ ا ص ة في الذي يصيبك في, في مسائلك الشخصيه ة ذ هي تجاوز عنها واصفح عنها وعامل الله سبحانه وتعالى قبل أ ن تعامله واصفح لله و ع ف و عنه هذا هو ا ل أ ص ل ف ي ا ل م س أ ل ة و ن ص ا ل ه تعالى أ ن يوفق و أ ن يعين إ ن شاء الله